أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن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 وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين وعلى سعد علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاه جُمِعَ عِبَادَ لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَثُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْمُلْكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا إن أَحْسَتُم أَحْسَتُم لآن قُسكُم وَإِن سَأتُم فَلَهَا فَإذاَا ج أَوعْدُآصِرَةِ لسُُ جُوكُم وَلعدَ قُل المَسدِلَ كَمذاَ قَلُ أَوولا مَرَّ وَلَذاَا قُلُ الْمَسجد كَمَا دَقَلُهُ أَوولَ مَرّط وَلتَبِّرُ مَا عَلَ تَتبيرعَسَ رَبّكُم أَ يَررحَمَكُم وَإِنعُتُم عدنَا وَجَعللُ ن جَه النَّمَ لِكَافِلينَ حَصير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 وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشل دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 وَمَا كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِيرًا ضِيرًا مَن كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا دَنَاءَ شَاءَ أُولئِكَ لِمَنْ نُرِيدُ سُمَّجْعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان تعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ إِنْ تُبْدِ عَيْبًا كَيفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات وأكبر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 الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أث ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 ولا تجعل يدك مغمولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتفقد العدل ومن المحصور ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُلُوبَ كُلَّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا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 علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقوون تسبحهم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَاهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا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 وَالقالَاوا أَإِذَا قَُّا عظَامًَا وَرفَةً أَئِا لَ بعوسُونَ خَلقَ جَديددَا وَُلكُُوا إِجارََةً أَ حَددَا أَو, أو خَلْقَم مَِّا يَكبُر فِي يصُدُورٍ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَوْ قَدَّرْنَا فِضْلًا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۖ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عنكم وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَبُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُوا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لِقُوَّةٍ وَبِلَا يَوْمِ قِيَامَةٍ أَوْ مُعَذَّبٌ عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ مِن آيَةٍ إِلَّا تَخْوِفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تعطينا قَا أرَأتَكََ الذي كََّّمتَ عَلََّْ ل إِن أَفْقَُتَن إِ يَومِ القِيَامَةِ لَ أأَحَْنِكَ إ ذُررَتَ إِلا قَلِيلََا قَا الذهبَبِ فأَمَن تَبِعَكَ مِنُّم فَإِن جَعًَاَّ مَا جَزَ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 أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلاً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 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه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 وَإِنْ كَادُ لَا يَفْتِنونَكَ عَنَّ أَو حَينَ إلَيْكَ للتَفْتَرِيَ عَلَنَا غَيرَ وَإِذَا لاتَّخَذُونكَ خَنِيلَ وَلَلَا أَن سَبَتْناكَ لَ قَذكِ التَّطَْكَنُوا إلَم شَيئًا قليلا. إذا لا أأَزَقُكَ ضِحْفَ الحيةِ وَضحْفَ المَمِثَُّ لا تَجد لَ لَنَا نصرا وَإِن كَادُ لا يَسَْفِي الزُونكَ منِن الأْرضِ يُخْرجكَ مِنه وَإذ لا يَمَسُونَ خِلَافَكَ إِللا قَنيلا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّهِ الْجَدْوَلَ بِينَنَا فَلَتَأْتِيَنَّ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا.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 والَّ إن جتَمَاتِ الإِسُ وَالج وَعَدَأَ يَأتُوبِمس عًََا القُرآالِ ل يأتُونَ بِمِمثلْل ل يَأتُونَ بِمسْل وَلَْ كَ بعْظُم لمَا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما عَلَيْنا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي لكنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قَدُ أَبَثَ اللَّهُ بَشَرَر الرسولَا والَّ كَلَ فِي الأرْرضمَلَ إِكَطُمشونَ مُطمَئ مِينَ لََزَّلناَا عَلَم لَنَزَّلنَا عَلَم مِنَ السَّمَائِمَ لَكَ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 وََحْشرُُم يَوْمَ القامَةِ على أجُ يَ وَبُكم وَصَُّ مَأوَُم جَعََّ مُ كلُمَا قَبَت زِدَنُم ذَلِكَ جَزَاءُون بِأََّهُمْ كَفَروا بِآياتنَا وَقَاُ أَ إِذ كُا عِوَمَوْ وَوْفَةً أَئَِّ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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا رَّبِّي فِي فَأَذَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَن كُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَنفَكْتُمْ قَشِيَّةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 قَالَ لَا قَدْ عَلِمْت مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لكيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا وَقُل حَمدُ للََِِّّذ لَم ياتَّخِز وَلَدًا وَلَم يَكُلَ شَريق فيمُلكِ وَلَم يَكَُّ وَلَ مِنَ الزُل وَلَم يكُلَ وَ مِنَ الزُلِّ وَكَبِّ روُوتَكبي